وَجاءت كُ نَنفسْس مه سائط وَشاعيد لقد كنتَُ في َفْلة منِ هذا فكشَفْن عن كَ غطاءك فكشفْن عن كَغطاءك فَبصكَ اليومَ حديد.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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذَلِكَ يوم الخلود لَهُم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا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 نحنُ عَُ بماَا يَقون وَماَا أن تَعَلَهِم بجَار فَذكر بِن قُرآان مَ ي